جحا في الأدب جحا في الأدب أو على الأصح النوادر الجحوية في الأدب لأن هذه النوادر على أنواعها موزعة بين زمرة من الحمقى والمحمقين بدأت الكتابة عنهم في القرن الأول للهجرة واشتهر منهم في الأدب العربي رهض يبلغ العشرة ويزيد عليها منهم هبنقى الأحمق وباقل الألعي وأشعب الطفيلي وبنان الموسوس وأبو العبر المتحفلق ومزبد المديني والحموي الشاعر وغيرهم من المحتالين بالحماقة أو التطفيل أو الخلاعة وليس فيهم من الخلة الجحوية اللي اتساع كلمة الغفلة للاشتقاق بين غافل ومتغفل ومتغافل على بعد ما بين هذه المشتقات من المعاني والألوان وهؤلاء الذين وردت أخبارهم في كتب الأدب أرفع في طبقة الذوق الفني من جحة في جملة نوادره وأخباره وليس فيهم من يسف بأضاحكه إلى الصبيانية أو السذاجة السخيفة كما يلاحظ على الكثير من نوادر جوحة التي وصلت إلينا مضافا إليها نوادر المجموعة التركية وهي محيطة بما وضعه الترك وما وضعه غيرهم من عامة الشعوب الشرقية الإسلامية وبعضه مما وضعه غير المسلمين من جيران الترك العثمانيين كالأرمن ونسبوه إلى جحاهم المسمى عندهم باسم أرتيم وعلّت هذه النقاوة فيما أثبته المؤلفون المتأدبون أنهم أسقطوا البارد الغث من النوادر ولم يثبتوا إلا ما فيه معنى وله طعم بمذاق الأديب والفنان فلا تجد مثلا في تلك النوادر ما تحسبه من تأليف الصبيان أو أشبه الصبيان من السزج الجهلاء وما فيه دليل على الغفلة أو التغافل فهو دليل عليهما بحق في عرف الذكي اللبيب وليس مما يكثر فيه الخلط ليحسب من الغفلة أو التغافل في عرف الصغار والأغرار ولو كانت كل النوادر الجحوية من قبيل نوادر المزبت أو الحموي لكان طرازا من هذا الفن لا يعدله طراز في لغة من اللغات ولكانت بابا من أبواب الدراسات الصادقة للفكاهة الفنية والعوارض النفسية التي يعتمد عليها من يجد في البحث عن شواهد التحليل فمن كلام الحمدوني حين لاموه على التحامق إن حماقة تعولني خير من عقل أعوده ومن أضاحيك المزبد أنه هم بتطليق امرأتي وذكرته طول الصحبة فقال لها والله ما لك ذنب غيرها ومن أضحيكه أنه سمع عن صيام يوم بمثابة صوم سنة وصومه إلى الظهر وأفطر وقال حسبي من الثواب ستة أشهر نحسب منها شهر رمضان ولو اجتمعت ستمائة نادرة من هذا الطراز لكانت كما أسلفنا ذخيرة لا تعدرها ذخيرة في آداب العالم ولكنها لا تجتمع بطبيعتها ولا مناص من اختلاطها بالسخف والهراء كلما تناقلها العديد الأكبر من عامة الرواه وأضافوا إليها ما يخترعونه باجتهادهم على حسب مداركهم أو ما يستدركون به الفوات والنسيان والكتب التي جمعت هذه النوادر المنطقة تعد من أمهات كتب الأدب إلى أيام الدولة العباسية ثم يعرض لها الإسفاف والابتذال فيما بعد ذلك من جراء الشيوع والذيع أو من جراء الهزال والدمقلال في دور المهانة والجمود وأشهر هذه الكتب نفر الدرر للآبي والأغاني لآبي الفرج الأصفهاني المحاضرات لأبي القاسم الراغب الأصفهاني والبيان والتبيين للجاحظ وعيون الأخبار لابن قتيبة وأخبار الحمقى والغوائل والمغصلين لابن الجوزي وعقد السريد لابن عبد ربه وسواتل الوفيات لابن شاكر وذيل زهر الآداب للحصري والمستطرف للأبشيه وثمرات الأوراق لابن حج الحموي وحلبة الكيميت للنواجي ثم يالي هذه الطبقة كتاب الفاشوش في حكم القرقوش لابن مماتي وكتاب مضحك العبوس لابن سودون المجنون ويستطرد الإسفاف بعد ذلك إلى القرن الرابع عشر للهجرة وفيه ظهرت المجاميع النوادر المنسوبة إلى جحة منقولة عن أخلاط الألسن في كل أمة تناقلت هذا الاسم بين الأمم الشرقية الأدب الجحوي بعد النهضة الشرقية وقد ازدهر الأدب الجحوي بعد النهضة الشرقية الحديثة وظهرت المؤلفات عنه على مناهج شتى يقتبس بعضها من نوادره للأغراض التعليمية ويستخدم بعضها هذه الشخصية للأغراض النقد الاجتماعي على طريقة جحا في التحامق والحكمة التي تجري على ألسنة المجانين ويعنى بعضها بالأحصاء التاريخي والاستقصاء في تدوين الروايات والأسانيد ويرجع هذا الازدهار في الأدب الجحوي بعد عصر النهضة الحديثة إلى العناية بأحياء الآثار السلفية كما يرجع إلى شيوع النقد الاجتماعي بأسلوب الجد والفكاهة ولقد نبهت النهضة الشرقية أناسا من الأجانب المقيمين في الشرق كما نبهت الشرقيين إلى استكشاف طبائعه وملامحه وألوان شعوره وتفكيره فكان من هذه الألوان البادية هذا اللون من الفكاهة الشعبية التي تدور حول شخصية جوحة السازجة ونواذره التي يتداولها الشعب للسخر منها أو للسخر بها وقام اثنان بترجمة نوادر جوحة إلى الفرنسية باسم كتاب جوحة الساذج، هما ألبرت عداه وألبرت جوزيبو فيشي الذي كان من موظف القصر الملكي من حضروا بعض الدروس الإسلامية في الأزهر الشريف وكان مولده بالكسطنطينية سنة ١٩٩٣ فكانت له معرفة بالتركية والعربية والطلاع على نوادر جحا في مصادرها المختلفة وأما صاحبه ألبيرت عداه قد ولد بالقاهرة سنة ١٩٩٣ وتعلم في مدارسها وحضر بعض الدراسات الأزهرية وإمكانه أن يفهم النوادر في لهجتها الشعبية أو لهجتها المعربة الشبيهة بالشعبية وقدم الكتاب المترجم إلى القراء الفرنسية الأستاذ أوكتاف ميربو بكلمة مجازة كتبها في أثناء الحرب العالمية 25 أكتوبر سنة 1916 قال فيها إن المؤلفين لا يشرحان شيئا لأن الحياة لا تشرح نفسها وما كان جوحة إلا فالذه من الحياة الشرقية تعيش ولا تحتاج حيث تعيش إلى تفسير لأن النوادر لا تبحث لنا عن غير المألوف أو عن الخوارق والغرائب فإنما تعطينا مألوفات الحياة الدارجة بغير بحث ولا انتقاء وإذا بدأ فيها أثر من الغرابة فإنما ترجع هذه الغرابة إلى اختلاف الجيل مع تشابه الشخصيات وتكرار أمثالها في كل جيل وما كاد هذا الكتاب يظهر بالفرنسية حتى ترجم إلى اللغات الأوروبية وأقبل عليه المثقفون لأنه معرفة يستزيدونها كما أقبل عليه عامة القراء لأنه يروقهم بفكاهته ووقائع الحياة الممثلة فيه ومن هذه التراجم ترجمه بالإنجليزية ظهرت باسم جحا الأحمق أو جحا الغر البسيط وآخر ما ظهر من الكتب الأوروبية عن كتاب مغامرات بخارة الذي ألفه الكاتب الروسي ليونيد سولفيف سنة 1938 وترجمه إلى الإنجليزية تاتيانا شيبونينا في هذه السنة واتخذ المؤلف من شخصية جوحة في هذا الكتاب داعية جوال يضطرب في البلاد الآسيوية هربا من ظلم الحكام وكراهة للمقام ويمضي هنا وهناك ليشهر بالنظم الحكومية التي ترهق الناس بالضرائب وتلتمس لها أسباب من الهباء لا تعفي منها المقيم والمترجل بين الأرض والسماء ومثال هذه المعاذير التي تنتحل لتحصيل الضرائب أن المكاسيين استوقفوا جوحة على باب مدينة ليسد الضرائب عمن ينوي أن يزورهم فيها فلما قال للمكاسيين أنه لا يقصدهم للزيارة بل للعمل والتجارة طالبوه الضريبة ضعفين أحدهما للعمل المربح والأخرى للزيارة الضنية لأنه من يتجر مع قوم يزورهم بغير مراء ونخال أن القراء الغربيين أقبلوا على نوادر جحا لأنها وافقت عندهم نماذج من الشخصيات المضحكة يألفونها ويتناقلون حكاياتها الصحيحة أو الموضوعة وربما كانت نوادر جحا نفسه قد تسربت إلى الغرب بالتنقل والرواية الشفوية والاطلاع على الكتب العربية في أصولها أو ترجماتها ولا يبعد أن يكون كثير من هذه النوادر قد انتقل من المغرب إلى أبناء جزيرة مالطة الذين يتحدثون في لغتهم المنتزجة بالعربية عن شخصية كشخصية جوحة تسمى عندهم جهان وهو تصحيف يسير كتصحيف كثير من الأسماء العربية التي يتسمى بها أبناء تلك الجزيرة أما اسم جوكا المشهور باللغة الإيطالية فلا نخاله من قبيل هذا التصحيف كما خطر لبعضهم لأن مادة جوكا بمعنى المزاح والضحك شائعة في اللغات الغربية اللاتينية والسكسونية ومنها كلمة الجوكاندا بصورة موناليزا الخالدة بمعنى المتسمة من عمل ليونارو الدفنجي الفنان الكبير وقد أشرنا فيما تقدم إلى شخصيات في الغرب تشبه شخصية جوحة في جانب الحكمة تارة وفي جانب الحماقة تارة أخرى ولا ننسى في هذه العجالة أن أبقي هذه الشخصيات لأنها بقي إلى يومنا هذا عنوانا لصحيفة سيارة باسم البينش المختزل من اسم بنشيني بنشينيلو من بقاية تنثيل الصامت في العصول الوسطى أو القرى القوز المعروف عندنا باسم الدمى والألعاب والتناقض في رد هذه الكلمة إلى أصلها من الشائع في الأسانيد الشعبية الإيطالية أن الاسم مصحف من اسم مهرج سخيف يسمى بتشيو دانيلو كان معروفا في القرون الوسطى ثم اتخذوا اسمه علما على صناعة التهريج ولا سند لهذه الرواية غير الإشاع والمشابهة في اللفظ مع اختزال والتصحيف والأرجح أن الاسم مصحف من اسم بنشوس بيلات أو بيلاتس الذي حدثت في عهد ولايته وحاكمه فقد كانت هذه الشخصية محور السخرية والإهانة في المسرحية الدينية التي كانت تمثل المحاكمة وتعرض أعداءه في صورة رمزية يقابلها النظارة بالتهكم والاستهزاء وقد يكون وصف القرقوز بالسواد كما يسمى باللغة التركية منظورا فيه إلى هذه المسرحية السوداء أو مأخوذا من الستار الأسود الذي يحق بالدماء والألعاب وهكذا تنتقل الشخصيات والمناظر بين الشعوب ثم تنعزل في كل أمة بخصائصها بعد نسيان وسائل الانتقال وإن كان مصدر هذا البنش فهو باق إلى اليوم يصغى الناس إلى فكاهاته متفرعة متجددة متطورة كما نقول بمصطلحات زماننا وقلما يعنيهم أن يتتبعوها إلى جذرها القديم ومن أطوار الشعوب في تناقل الفنون أو الموضوعات الفنية أن نهضة الشرق نبهت الأوروبيين الى طراف الشرقيين القديم وان عناية الاوروبيين نبهت اليه اناسا من الشرقيين الذين يكتبون باللغات الأوروبية، وضع الاستاذ عسكر نحاس باللغة الفرنسية كتابا سماه تأملات ابن جحا يحكي فيه الابن اباه بالحكمة المازحة والدعابة الحكيمة ومن انثاله قوله عن المرأة انها خلقت في الرجل الانانية لتحقيق مطالبها وأن امرأة واحدة تبحث عن سيد ولكن امرأتين معًا تبحثان عن فريسة. وأن الرجل الشرير في عين المرأة الخائنة هو السمكة التي ترفض الطعم وأن المرأة تعذب رجلاها عقابًا له على شيء على أنها شيء لا غنى عنه لديه. وسينشأ الجوع بعد ابنه هذا حفده وأبناء حفده. ولن ظنهم جميعًا قالوا بعد كلمتهم الأخيرة باللغة العربية. أو التركية أو بسائر اللغات فإنهم خالدون بخلود النفس البشرية بين كل قبيل